فَيَا وَيْلَ قَوْمٍ يُشْرِكُونَ بِرَبِّهِمْ وَفِيهِمْ صُنُوفٌ مِنْ وَخِيمِ الْمَثَالِبِ فَيَا وَيْلَ قَوْمٍ يُشْرِكُونَ بِرَبِّهِمْ وفيهم صنوف من وخيم المثالب ودينهم ما يفترون برأيهم كتحريم حامه واختراع السوائب ويا ويل قوم حرفوا دين ربهم وأفتووا بمصنوع لحفظ المناصب يشركون بربهم وفيهم صنون من وَخِيمِ المثالب ودينهم ما يفترون برأيهم كتحري محام واختراع السائب ويا ويل قوم لحرفوا دين ربهم وأفتووا بأفتوع لحفظ المناصبين ويا بوصف نبيه فسماه رب الخلق إطراء خائبي ويا ويل قوم قد أباره نفوسهم تكلف تزويق وحب الملاعب ويا ويل قوم قد أخف حقولهم تجبر كسرى واصطلاف الضرايب لك رحمته ربنا فادركهم في ذاك رحمته ربنا وقد اوجبوا منه اشدا معيبي فارسل من عليا قريش النبي ولم يكف فيما قد بلوه بكالبي ومن قبل هذا لم يخالط ماذا سأل يهودي ولم يقرأ لهم خط كتبين فيا أولى قومهم قوم يشركون, يشركون بالربهم وفيهم مِنْ من وخيم لنهبوا ما يفترون برأيهم فتحيي محام واختراع السوائب ويا ويل قوم حرفوا دين ربهم وأفتروا بمصنوع لحفظ <تصفيق>